a um. No, no, no. وَإِنَّمَا تُنذِرُ نَذِيرًا كَلِيمًا وَإِنَّمَا تُنذِرُ يا من افضت من القوى من لن للتماني او الاهموني يا كريم من OlaAllahu Alaihi Wasallam